بسم الله الرحمن الرحيم. يا سر موكا أنا السلفي أيقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أعلام السنة المنشورة. وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال رقم مئة وهو ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات, وكم نفخات ينفخ فيه ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه وهذا السؤال متعلق بقضية أيضا من قضايا الإيمان باليوم الاخر وهي قضية النفخ في الصور وكما هو عليه الدليل في الكتاب والسنة أن هذا العالم وهذه الحياة الدنيا سياتي عليها يوم وتنتهي وينتهي هذا العالم بكل ما فيه من حركة وسكنة وهذا العالم عندما تكون هذه النهاية سيكون هناك أحوال قدرها الله سبحانه وتعالى تحدث مع نهاية هذا العالم إذا أراد الله عز وجل أن يسكن فيه كل شيء وأن يموت كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان وكما قال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فإذا أراد الله عز وجل أن يهلك وأن يفنى هذا الكون أمر الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور أمر الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور وقد جاءت الأدلة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 ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتا ورفعليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل قال شك شعبة الشاك يعني الراوي الذي شك في ذلك هو شعبه قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون الحديث قال ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين قال ويؤيده ما في حديث الصوري الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين هذا الجواب من المصنف رحمه الله تعالى فيه في الحقيقة أكثر من مسألة متعلقة بالإيمان بالنفخ في الصور، وكما سبق فإن النفخ في الصور يكون إذا أراد الله سبحانه وتعالى فناء هذا العالم، فيأمر الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في الصور. ما هو الصور؟ ما هو الصور؟ الصور قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولذلك لا مجال للمتأولين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه الصور قرن ينفخ فيه لما سأله رجل عن الصور قال الصور قرن ينفخ فيه وهذا حديث صحيح والقرن معروف والناس يستعملونه في النفخ وهو البوق وهو البوق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه ولكن طبعا هذا القرن الذي ينفخ فيه يتناسب مع الحال وإلا فهذه الصعقة صعقة مدمرة أو هذه النفخة هذه النفخة نفخة مدمرة فإن حامل الصور والموكل بالنفخ في الصور إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهذا إن دل يدل على أن هذه النفخة نفخة مدمرة حتى أن الله سبحانه وتعالى وصف لنا أثرها في كتابه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع فمن ذلك ما جاء في سورة ياسين وهو قول الله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون هذه النفخة المدمرة بشدتها لا يقدر الإنسان عند سماعها أن يوصي غيره بكلمة وحد أن يقول له مثلا افعل كذا أو لا تفعل كذا لا يقدر لأن هذه النفخة هائله مدمرة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لو كان الإنسان في أي مكان ما يستطيع أن يرجع إلى أهله أو عياله أو نحو ذلك يصعق مكانه يصعق مكانه وكذلك هذا يظهر في كما كمساءت إن شاء الله تعالى وهذه النفخة كما ذكرنا نفخها إلى إذا فالقرن قرن هائل فالقرن قرن هائل وورد في بعض يعني أو عند بعض يعني المحدثين والمفسرين بعض الروايات فيها أن نافخ الصور هو إسرائيل وإن كان لم يأتي في الحقيقة خبر صحيح صريح في ذلك أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور لكن هذا مشهور هذا مشهور أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور وذلك بسبب بعض الروايات التي فيها تصريح بذلك كحديث الصور الطويل حديث مشهور لكنه ضعيف السند ومضطرب الاسناد لكن فيه ما فيه من عبارات توافق الأدلة الصحيح فالنفخ في الصور كما ذكرنا به يفنى هذا العالم ويهلك هذا العالم ويدمر هذا العالم ويموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى و هنا استثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من استثنى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله فهذه الآية فيها دليل على أن هناك من لا يصاب بأثر هذه النفخة إلا من شاء الله هذا الاستثناء في الحقيقة في كتب العقائد اختلف العلماء في المقصود بذلك في المقصود بذلك فقال بعضهم يقصد به الجنة والنار وقال بعضهم يقصد به الملائكة وقال بعضهم يقصد به الشهداء وقال بعضهم يقصد به ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب وحيات وعقارب وهنا ما فيها من ولدان ونحو ذلك فذكر العلماء أقوالا كثيرا في المستثنى في هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهذا كله محل اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى والحقيقة ليس عند يعني أحد منهم نص فيما قال يعني من قال ملئيك من قال الشهداء من قال كذا كذا فليس فيه نص ولذلك فاولى الاقوال في ذلك والله أعلم أن نتوقف في ذلك أن نتوقف في ذلك ونقول الله أعلم بمن استثناه الله أعلم بمن استثناه فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يصعق بهذه النفخة كل من في السماوات والارض إلا من شاء هو سبحانه وتعالى هذا المستثنى لم يخبرنا به سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في نص صريح صحيح من هذا المستثنى أو ما هو المستثنى من هذه المخلوقات وإن كان وهذا مذهب طائفة من أهل العلم التوقف مذهب طائفة من أهل العلم هو التوقف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال فيما ما هو معنى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في القطع بذلك في أمر موسى فنحن اولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث موسى قال لا تخيروني على موسى لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش باطش يعني اخذ بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله هذا حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع وليس عند قطع في هذه المسألة لا يدري هل موسى ممن استثنى الله أو أن موسى كان قد أصيب بالصعق كما هو عموم الخلق ثم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يوجهون هذا يعني في, في مسألة الصعق يقولون لأن موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يرى آخر بجا بطش بجانب العرش لأن موسى عليه السلام قد أصيب بصعقة في الدنيا وهي صعقة الطور وهي صعقة الطور لما تجلى ربه للجبل كما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقة فقيل أن هذه الصعقه هي التي بسببها استثني موسى من الصعق أما أنه مستثنى من عموم ما استثناه الله عز وجل فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك شيخ الإسلام من رحمه الله يرجح هذا القول وهو اننا لا نقطع بشيء معين استثناه الله عز وجل ممن استثنى في النفخ في الصور أو ممن استثنى ممن تأثر بالنفخ في الصور في النفخة الأولى ولذلك فالتوقف أولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أمر موسى عليه السلام وإن كان الاستثناء في الحقيقة يقوى جدا فيه أن الجنة ممن يدخل مما يدخل في ذلك أن الجنة مما يدخل في ذلك مما استثناه الله لماذا؟ لأن الجنة مخلوقة مخلوقة موجودة الآن والجنة فيها ما فيها من حياة فيها ما فيها من حياة والجنة لا تفنى أبدا لا تفنى أبدا ولذلك يوجه شيخ الإسلام أيضا الكلام بأنه لا يعني يبعد أن تكون الجنة مما أو أن الجنة مما يتناوله الاستثناء الجنة مما يتناوله الاستثناء. قال تعالى ونفخ في الصور فصائقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الله أعلم. يعني التوقف أولى كما ذكرنا لكن أنا مقيد بكلام شيخ الإسلام في مسألة الأشياء ذاتها هل يعني الجنة يتناولها الاستثناء فشيخ الإسلام رجح أن الجنة مما يتناوله الاستثناء لكن القطع ما عندنا دليل على القطع بشيء والتوقف أولى كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر موسى عليه السلام. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصائقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم خيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين. بيقول في هذه الآية ذكر نفختين اللهم ونفخ في الصور فصائقا ممن في السماوات ومن في الأرض هذه نفخة. قال تعالى إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وهذه نفخة ثانية قال ففي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث الأولى للإماتة والثانية لِلإِحْيَاءِ للإحياء الأولى للإماتة والثانية وَقَالَ وقال تعالى ويوم ينفخ في ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال فمن فسر الفزع في هذه الآية أي تنم هذه؟ قال فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم إلى آخرهم أنا قبل ما أفصل حتى تتضح المسألة أن هناك خلاف بين أهل العلم في عدد النفخات في عدد النفخات فمنهم من قال بأن النفخ يكون مرتين وهذا عليه جماهير العلماء ومنهم من قال أن النفخ يكون ثلاث مرات وهناك قول في الحقيقة يعني انفرد به ابن حزم وهو يعني خارج الحقيقة النزاع بصورة صريحه وهو انها قال قال انها اربع نفخات لكن دعونا يعني في ان نكون مع القول المشهور بين يعني جمهور العلماء أو بين العلماء في مساله النفختين او الثلاثه فالجمهور قالوا نفختين وغيرهم قال ثلاث نفخات ثلاث نفخات طيب الآية التي ذكرها آية الزمر فيها ما يشهد لي أن النفخ يكون مرتين آية النمل استشهد بها من قال ثلاث نفخات قال تعالى عالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فقالوا ففزع دي نفخ فصاعق دي نفخ ثم نفخ فيه أخرى نفخ ثالث يبقى على هذا القول ثلاث نفخات نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة افاقه اللي هي نفخة الإحياء والجمهور قالوا انها نفختين النفخه الاولى اللي هي نفخه الصعق وهي هي نفخه الفزع او هي المعنيه بقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض وده في الحقيقه هو القول الارجح هو القول الأرجح نعم. قال فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر يعني القول اللي هو النفختين الفزع هو الصعق ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتا ورفعاليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض امله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل وفي الرواية وفي الشك الظل فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون الحديث هذا يشهد لان النفخ كم مره نفختين. ثم ينفق فيه أخرى وفي الحقيقة هناك حديث اصرح من هذا الحقيقة أنا لا أدري يعني الشيخ حفظ رحمه الله تعالى يعني لماذا تركه وأخذ هذا الحديث والله أعلم قد يكون يعني له نظر في هذا وهذا الحديث أقوى في الاستدلال على أن, النفختين أن النفخ نفختين أن النفخ نفختين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ما بين النفختين أربعون هذا صريح في أنها نفختين وقارحة الحديث أن أبا هريرة قيل له أربعون سنة قال أبيته قال أربعون شهرا أبيته قال أربعون يوما أبيته فهذا الحديث والحديث الذي ذكره المصنف يعني فيهما الدليل على أن نفخ نفختين قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا الليت هو صفحة العنق صفحة العنق من شدة هول النفخة، فعندما ينفخ فيصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس وهيئة الإنسان إذا يعني نفخ في الصور من شدة الخوف والفزع، فعندما ينفخ في الصور يصغي ليتا ويرفع ليتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصغي ليتا ورفع ليتا. بيسمع بنحية ونحية يعني يستقبل بها دهشة الموقف وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبليه قال فيصعق ويصعق الناس الله أعلم هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأول من يسمعه يدل على أن الصوت ينتشر بقوة يعني أنه يبدأ بقوة معينة ثم يزداد فيزداد قال وأول من يسمعه هذا يشعر بأن هناك من لم يسمع في هذه اللحظة وكأن الصوت يبدأ في بقاع من الأرض ثم ينتشر بقوة شديدة جدا الله أعلم قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله. يلوط حوض إبله حوض الإبل معلوم اللي هو بيضع لها فيه الماء لتشرب الإبل وبيلوط الحوض العرب يعني كان عنده يجعل الدواب حوض تشرب منه فبيلوط الحوض يعني بيرممه ونحو ذلك قال فيسعق ويصعق الناس يعني لن يمهل حتى ينتهي من من امر حوضه فيسعق ويصعق الناس قال ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل هذا في المدة ما بين النفختين اللي مدة الأربعين إذا انتهت مدة الأربعين أرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى أي في الصور ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذه النفخة الهائلة الشديدة يظهر هولها من الأحداث المحيطة بها ولذلك الملك الذي يتولى ذلك ملك عظيم كما هو مشهور اسرافيل ملك عظيم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وصفه أيضا في حديث صحيح وهذا الحديث ايضا يدل على أن وقت الصوري وقت النفخ في الصور قد اقترب أن وقت النفخ في الصور قد اقترب وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة عشر قرنا قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ينظر نحو العرش ينتظر الأمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن يعني هو لسه في, في الدنيا هنعد ندور على الدنيا نسأل الله العفو والعافيه كيف أنعم وذلك لما سأله الناس عن خشونة عيشه صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن خلاص ده هو ماسك القرن ينظر نحو العرش كأن عينيه كوكبان دريان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينيه كوكبان دريان الكوكب الدري اللي هو الكوكب المضيء جدا المستدير ينظر جهة العرش ينتظر الأمر أي قال وَمَن فَسَّرَ الْفَزَعَ بدون الصعق فهي نفخة ثالثة قال وَمَن فَسَّرَ الْفَزَعَ بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين الأم العلماء الذين ذهبوا إلى أن النفخات ثلاث نفخات قالوا إن الصعق يكون أولا ثم بعده يكون الـ آسف الله الفزع يكون اولا ثم بعده يكون الاش الصعق قال ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين هذا الحديث لو صح لا كان المسألة فيها يعني اشتد الكلام فيها لكن هذا الحديث حديث ضعيف السند ضعيف السند ولذلك لا يحتج به وأما آية النمل فهي ليست صريحة في ذلك فهي ليست صريحة في ذلك بل المفهوم أن الصعق هو الفزع أن الصعق هو الفزع فعبر عنها عن النفخه الأولى في آية الزمر بالصعت. وعبر عن النفخه الأولى في آية النمل به الفزع ولذلك فالأرجح هو القول بأن النفخ يكون نفختين ايضا مما يتعلق بهذه المسألة مسألة النفخ في الصور ما هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور وهل هو معين أم أنه غير معين الجواب أنه قد أتى الدليل على أن اليوم الذي ينفخ فيه في الصور هو يوم الجمعة هو يوم الجمعة لأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة تقوم فيه الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه الإبا مسلم بعض الجهل ممن اجترأ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ليوم نفخ في السور انه يجوز له أن يحدد يوم الساعة وقد أخبر الله أن هذا من مم مما اختص الله به نفسه يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى هذا ليس من علمك أنت ولما سأله جبريل قال ما المسؤول أعلم بها من السائل أنت الذي تأتيني بالوحي فإن كان فأنت ستعلم قبلي فياتي من يتجرأ ويقول يوم للقيامة سنة مش عارف كذا وإن كان قد يعني في الحقيقة وقع في ذلك بعض علماء أهل السنة بعض علماء أهل السنة يعني كالسيوط وبعض يعني من تكلم في ذلك ولكن ليس هذا من باب الجرأة الإجرامية التي يفعلها الجهلة الذين لا علم لهم اصلا وبعدين يألف كتاب ويقول آخر بيان يا أمة الإسلام ويعمل كتاب فيه يحدد فيه من القيامة ومش عارف إيه ويكتب بقى حاجات فيه تخاريف كلها كده ويبيع مليون نسخ مليون نسخ بحة هو الرجل اللي يعني واليازه الليل والأسف اللي هذا الجاهل الذي ألف يعني ثلاث كتب وراء بعض وكل كتاب يبيع منه مليون نسخة وزيادة كمان اللي هو بتاع آخر بياني أمة الإسلام وعمر هذه الأمة وشرف الثالث نسيت اسمه خلاصة هذا الكلام أن آه يعني آه مسألة النفخ في الصور هذه مسألة عظيمة من مسائل الإيمان باليوم الآخر وإحنا ممكن ناخد سؤال بتاع الحشر كمان ربع ساعة شان إحنا كده بنى نص ساعة ناخد خمسة واربعين ديار بالمرة ناخد سؤالين فيه. السؤال التالي كيف صفة الحشر من الكتاب كيف صفة الحشر من الكتاب والسؤال الذي بعده كيف صفته من السنة هذا السؤال أيضا يتعلم مسألة عظيمة وهي مسألة الحشر حشر الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى فبعد النفخ في الصور بعد النفخ في الصور يموت الخلق ثم ينفخ فيه أخرى فيعاد الناس مرة أخرى إلى الحياة لكن الإعادة هنا إلى عالم اخر غير العالم الذي كانوا فيه قبل ذلك انتهت الدنيا وجاءت الآخرة التي تبدأ بالحشر وتبدأ بهذا الحدث الشديد الذي يجمع الناس بعد خروجهم من قبورهم من خلال هذا المشهد للحساب وللعرض على الله سبحانه وتعالى فيحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى قال كيف صفة الحشر من الكتاب قال في الجواب قال في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا قال وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم وغير ذلك من الايات كثير اي نعم هذه الايات التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تدل على الحشر وذلك أن الله تعالى يجمع الناس ليوم لا ريب فيه وهو يوم الجمعه كما سماه الله تعالى وقال في كتابه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فهذا اليوم يجمع الله عز وجل فيه الناس ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فهذا الجمع يجمع الله عز وجل فيه الخلق يجمع الإنس والجن ويجمع كذلك الملائكة وهناك خلاف بين العلماء والراجح أنه يجمع كذلك البهائم هناك خلاف في جمع البهائم والراجح أنه يجمع البهايم وقد ورد ذلك عن بعض السلف وجاء في تفسير قول الله تعالى في آخر سورة عما يتسأل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابه، فسره أبو هريرة رضي الله عنه وكثير من السلف بأنه إذا جمع الله عز وجل الخلائق وجمع منها الوحوش والبهائم، اقتص من القرناء للجماء واقتص من كل دابة ظلمت أختها ثم يقول الله عز وجل لهم كونوا ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان بهيمة فيقول يا ليتني كنت ترابا حتى لا يعاقب ويحاسب، لأنه يرى هول الموث وشده الموقف والآيات تدل على الحشر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مر يعني جئت لا ملك لك ولا نصير لك ولا معين لك جئتنا كما ولدت جئت وحدك فارجع وحدك أما في الدنيا فربما كنت لك نصراء ولك وزراء ولك أموال ولك كذا وماذا ترجع إلينا كما يعني جئت إلى الدنيا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وهذه الآية مما يعني يستدل به على جمع الذهائم والله أعلم فلم نغادر منهم أحدا وإن كان يعني قد تنصرف إلى العقلاء أكثر لكن يعني قد تشهد والله اعلم كذلك وقوله تعالى ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين وهذا السوق أيضا حشر لكن جاء بهذا السياق وبهذا التعبير إهانة لهم إهانة لهم وقال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثه وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون هذه أنواع الناس عند الحشر والمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا له الذي يدعوهم إلى الحشر وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة قال هو نقل الأقدام إلى المحشر تفسيره فلا تسمع إلا همسة أي لا تسمع إلا نقل الأقدام وهي متجهه إلى أرض المحشر نسأل الله العفو والعافيه قال وقوله تعالى <تصفيق> ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما والعياذ بالله هيئة الناس تختلف في الحشر هذه هيئه مهينه للكفار يحشرون على وجوههم يسحب والعياذ بالله او يمشي على وجهه وعميا والعياذ بالله وبكما وصما ماواهم جهنم وغير ذلك من الايات واما ادله السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين دي حال بعض الناس راغبين راهبين يعني الأهل الإيمان فيهم متمأن في ساعة الحشر في ساعة الحشر راغبين راهبين يرغبون فيما عند الله ويخفون عذاب الله واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وطائف أخرى من الناس يحشرون على هذا النحو يحشرون على هذا النحو وذلك أن النار تطارد الناس إلى أرض المحشر قال وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا تقيل معهم حيث قالوا يعني إذا توقفوا عن المسير لأجل أن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 هذا الجواب الذي لا كلام بعده ليس الله بقادر على ذلك إنه زي ما هو مشى على رجلي خليه يمشي على وجهه نعم وهذه صورة من صور حشر الكفار والله. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وهذه صفة حشر الناس جميعا عموما عند الحشر يحشرون حفاه عرا غرلة حفاه أي غير منتعلين عرا أي غير يعني لابسين لثياب عرا تماما كما ولدتهم امهاتهم وهذا قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده زي ما جيت إلى الدنيا عاريا ترجع إلى الدنيا ترجع مرة أخرى عاريا في الاخره غرلا, غرلا يعني غير مختونين غير مختونين نعم قال وإن أول الخلائخ يكسى يوم القيامة إبراهيم الناس يوم القيامة في هذا الموقف العصير وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك عائشة رضي الله عنها الشريفة العفيفة الحيية رضي الله عنها تقول ينظر رجال النساء كيف يكون الموقف أهل الموقف جميعا في الحشر عراه طب النساء هي مشغولة بأمر العفة والطهارة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك لا مش هم, مش هم مهمومين بهذا الأمر ولا أصلا يبقى أحد ملتفت إلى هذه المسألة يعني وليس هذا معناه أن مثلا الناس يرون وينظرون ثم يلفتون الأنظار لا لا لا ما أحد أصلا سيلتفت إلى ذلك لأن كل إنسان مشغول بنفسه حيث أنه لا يرى غيره من شدة الهول وشدة الموقف وده شيء وارد في الدنيا في أحوالنا ما بالك في الأخيرة إذا جعل الله أشد ما يكون من هم في هذا الموقف عفانا الله وإياكم من هم يوم القيامه الناس أحيانا واحد لو لقيته في الشارع ومشي عنده مشكلة عنده مشكلة بس مشغل دماغه شوي ممكن تجده بعد الشارع والعربيات كلها بتزمر وهو ولا هو هنا لأن عنده بس مشكلة واحدة البال دماغ فما بالك بقضية هي أعظم قضية قضية النهاية قضية المال ما فيش بقى فرص تاني خلاص انتهى نعم. وأول من يكسى في هذا اليوم هو إبراهيم عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث كذلك قال إن أول من يكسى من الجنة إبراهيم يكسى حله من الجنة قال ثم ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر النبي صلى الله عليه وسلم يكسى بعد إبراهيم لكن يكسى بحلة لا يقوم لها البشر يعني هي أفضل حلة وقيل أن الحكمة في أن إبراهيم عليه السلام يكسى اولا قيل أقوال كثيرة أحسنها كما قال القرطبي رحمه الله أحسنها أنه يكرم يوم القيامة لما أصيب في الدنيا وذلك أن الكفار لما ألقوه في النار كانوا قد جردوه من ثيابه وجعلوه عاريا وألقوه في النار عاريا فيكرمه الله يوم القيامة على رؤوس الخلق بأن يكون أول من يكسى والحشر يوم القيامه يكون على أرض غير هذه الأرض غير هذه الأرض تبدل هذه الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار والناس يحشرون على أرض لها صفة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي بيضاء عفراء أشبح بما يكون عليه غبار عليه غبار عفراء أشبه بالشيء إذا كان عليه غبار وهي بيضاء عفراء لأنها لا معالم فيها لا معالم فيها كما في حديث آخر قال لا معلم عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد عليها معالم لا أراء لا بيوت ولا أشجار ولا, ولا شيء أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي النقي اللي هو الدقيق المنخول لأنه يكون نقي وأبيض ولا شوائب عليه ولا فيه ففي هذا اليوم يحشر الناس إلى رب العالمين ثم يساقون إلى الموقف العصيب وهذا ما يأتي الحديث عليه إن شاء الله تعالى في المره القادمة اقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله